اخيل لا تشكو المذله باكيا فالى متى ستظل تبكي شاكيا اتطيب نفسا انت في رمضان عي مثل النوائح ينتحب نسواسيا اتظن ان العز يرجعه البكاء فالمجد صار صائدا وامانيا قل لي بربك هل تريد نصيحتي إني سألتك فاستمع لسؤالي أوليس موتي في حياتي مرة لما لا يكون ختابها استجهادية لما سمت نفس الشهيد مطالبا على القلاء له المكانة عالية في جوف طير في الجنان محلقا ومغردا فوق القصور وشادية مع أصفياء الخلق في فردوسها والأنبياء وصحبهم جيرانية وأرى إله العالمين كما يرى بدر التمام على المشارف بادية سبع يفوز بها الشهيد كرامة إن كنت ذا لب فقل لي ما هي الذنب يغفر عند أول قطرة وأرى المكانة في المنازل عالية والقبر يؤمن هوله وعذابه يا فرحة ومن القيامة ناجية ومتوجا تاج وقار وشافعا في ذي القرابة قاصيا أو والحور ترقب في اشتياق مقبليا قبلة هي دائيا ودوائيا طرف العيون لوجنتيها جارح سكر الجمال بلحظها متعدية لما رأت عينا يلاحظ عيونها سكنت لبائد لحظها أعماقية لما نظرت احترت في قسماتها أي الثمار ينال ثاري جانية طاقة يا لما الذين لوصفها صب الجمال على الكمال الجمال على الكمال ترى الجمال على الكمال ترى